الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رياك نعم ورياك نستعين دِينُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ والذي أخرج المرعا تجعله مداء أحضا تقريبك ما تنزا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يقفى من نفعة الدكرة يذكرها يخشاك ويتجنرها الأشطا الذي يصلى النار القبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد ألح من تزكى وذكر أصنا ربه وصلى تُخْفِيُرُ الْحَاجَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَدَبْقًا إِنَّ هَذَا لَمِنَ الصُّحُفِ الْمُبِينَةِ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لنصراط المستقيم صراط الذين من عليهم غير النظوم عليهم وراء سبح في حمد ربك واستغفر له ان هو كان توابا